وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى وَلَن نَّصِيرَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهدى وَل إنِن التَّبتَأَهُوى أَهُم بعد الذي جاءكَ منِنَ العِلْ بعد الذي جأَكَ مِنَ الْ الععِلْمِماَا لََمِنَ اللهَّهِ مِن, الله من وَلّ وَلا نَصير الذي نَ آتَينَاهُ الكِتابَ يَْلونَهُ حََّّلَوَتِ يَيتْلونَهُ حََّّةِلَتِهِ أ 119-ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 110-يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 111-واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا